الخطفة فأتبعهم شهاب ثائبا فاستفتهم أهم أشد خلقا أمن أم خلقنا إنا خلقناهم من طين لازبا بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا يَقُولُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم بسهلون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون at this إِ كَُّ غَين فَإِهُ يَمَئِذِ في العذااب مُشْرعون إِ كَذَلِكَ نَفُ بالِالمُجرمين بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكهس من معين بيضاء لذة للشافرين بيض مكنون فأقبل لعظهم على لعظ يتساهلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدثين أئذا متنا ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الخوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلاً أم شجرة الزبطون إنا جعلناها فتنةً للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فبالغون منها البطول. ثم إن لهم عليها لشوفا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء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 فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُو لَهَبٍ بَنَانًا فَأَلْقَوْا فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُلْأَى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 قَالَ يَا أَبَةِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينٌ وَلَمَّا قَدِمَ لَنَا مُوسَى وَهَارُونُ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراف المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 أَتَدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين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 وَهُوَ سَمِيعٌ وَبَصِيرٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البنون. أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فَإِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَكُونُونَ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ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 لا مُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ وَصَلَ الْجَحِيمَ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّالِحُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا نئی بہ مو بی بیاں سبقت كلمتنا لعبادنا مد نال لهم المنصورون ان سور لهم الغالبون پہ وَأَبَصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ أَفَبِعَذَا بِمَا يَسْتَعْدِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءُ صَبَاقُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبَصِرْ فَسَوْفَ يُبَصِرُونَ